العلم خير من حت حبان بها الذي علمنا البيان العلم نور ساطع لا ينطفئ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين وفرض الغسل المضمدة والاستنشاق وغسل سائر البدن وسنه الغسل ان يبدا المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضا وضوئه للصلاة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثة ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه وليس على المرأة أن تنقض ظفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوه من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظه والتقاء الختانين من غير إنزال والحيض والنفاس وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعه والعيدين وعرفه والاحرام وليس في المذي والودي غسل وفيهم الوضوء والطهارة من الاحداث جائزة بماء السماء بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار ولا تجوز بماء تسر من الشجر والثمر ولا بماء غلب عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء كالاشرب كالاشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء والمرق وماء الزردج وتجوز الطهاره بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء كماء المد والماء الذي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 باشا دعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم في المجلس السابق شيء مقتصر عن هذا الكتاب متن القدوري في الفقه الحنفي وعن مؤلفه وذكرنا أن هذا الكتاب هو أحد الكتب الأربعة المعتمده عند الحنفية بان الحنفيه عندهم اربعه متون معتمده كنز الدقائق والوقايه والمختار وهذا المتن الذي بين ايدينا ومن هنا تاتي اهميه دراسه مثل هذا المتن وتقدم أيضا كيف نشا مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى وان الذين قدم مذهب الامام ابي حنيفه من تلامذه هم اربعه واشهرهم اثنان الأول ابو يوسف والثاني محمد بن الحسن وذكرنا ان خدمه محمد بن حسن رحمه الله تعالى للمذهب الحنفي من حيث من هي ابلغ من خدمة ابي يوسف رحمه الله تعالى حيث ان محمد رحمه الله تعالى ألف ما يسمى بظاهر روايه عند الحنفية وهي كتب السته الجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير والمبسوط والزيادات وان من جاء من الحنفية كلهم عيال على هذه الكتب السته وان اول متن ألف عند الحنفية متن الطحاوي رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك توالت وتسلسلت التأليف في المذهب الحنفي فجاء عندنا ما يسمى بمتن القدوري رحمه الله وتقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى شرع في كتاب الطهارات وتكلم عن الطهارة الصغرى طهاره الوضوء رفع الحدث الاصغر وذكر فروض هذه الطهاره وكذلك أيضا سننها ثم بعد ذلك بين ما يتعلق بنواقضها وسبق انشرنا أن هذا المتن الذي بين ايدينا هو متن معتمد على في المذهب الحنفي ذكرنا مكانته وأنه أحد المتون الأربعة وان المؤلف لما تكلمنا عن منهج المؤلف في مثله هذا ذكرنا انه سار على قول واحد هو المعتمد في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى واذا كان هناك واحيانا يرد شيء من الاختلاف بين ائمه المذهب الثلاثه بين ابي حنيفه وصاحبيه بيوسف ومحمد بن الحسن ونحن في اثناء الشرح نقرر مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله ونذكر دليله ونشير بشكل مختصر من يخالفه او للاقوال الاخرى في المذاهب الاخرى لكي تكتمل الصوره الفقهيه عند طالب العلم ونسال الله عز وجل التوفيق والسداد آخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بنواقض الوضوء مؤلف رحمه الله ذكر من النواقض كل ما خرج من السبيلي وهذا المشهور مذهب الامامه بحنيفه رحمه الله وهذا باتفاق الائمه وكذلك أيضا من نواقض الدم والقيح الخارج من بقيه البدن تكلمنا على ذلك كذلك أيضا ما يتعلق بالنوم أنه من نواقض الوضوء وهذا أيضا باتفاق الائمه لكن الأئمة يختلفون في النوم الناقض للوضوء ما هو ما صفته الى قله كذلك أيضا قال لك ان على العقل بالاغماء والجنون الى اخره هذا أيضا ناقض باتفاق الائمه فإذا حصل للشخص إغماء أو غطى على عقله بالسكر أو بدواء كالبنج ونحو ذلك فغطى على عقله فإن هذا ناقض باتفاق الائمه كذلك أيضا إذا زال عقله بالجنون فإن هذا نواكب بمذهب اتفاق الائمه وهو المشهور مذهب الإمام رحمه الله تعالى وتكلمنا أيضا عن القهقهه في الصلاة وان هذا من مفردات مذهب الإمام ابي حنيفه رحمه الله أيضا أشرنا إلى أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر من نواقض الوضوء ما يتعلق بأكل لحم الابل فالمشهور من مذهب الإمام ابي حنيفه وكذلك ايضا مذهب مالك والشافعي ان لحم الإبل لا ينقض الوضوء وعند امام احمد رحمه الله تعالى أن أكل لحم الابل ناقض للوضوء وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول امام احمد رحمه الله في حديثان صحيحان حديث جابر ابن سمره وحديث البراء ابن عاصم ف المشهور من مذهب امام احمد ان اكل لحم الابل الناقد خلافا لمذهب الامام ابي حنيفه وهو أيضا قول مالك والشافعي واستدلوا على هذا بما جاء في السنن أن آخر الأمرين الامرين من ان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست الن وسابقا شرنا إلى أن صحيح في هذه المساله ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى لحديث جابر وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما واما بالنسبه لحديث كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسه النار فهو لا يثبت بهذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام فصواب ذلك ما ذهب اليه الامام احمد وهل ان نق خاص بلحم الابل او ان بقيه اجزاء الابل تلحق باللحم المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله أن النقض خاص بلحم الابل وان بقيه اجزاء الابل لا تشارك اللحم في النقض فمثلا لا ينتقد عندهم الوضوء باكل الكبد او باكل القلب او الكليه او المصران او لحم الراس ونحو ذلك وابن قيم رحمه الله تعالى كذلك ايضا هو اختيار الشيخ السعدي رحمه الله ان بقيه اجزاء الابل كاللحم في نقض الوضوء وهذا هو الاقرب والله اعلم لان لأن, لان استقراء أدلة الشريعه أو باستقراء أدلة الشريعه ليس هناك حيوان تختلف اجزائه بين الحل والحرمه والنقض وعدم النقض إلى قله ومن ذلك ان الله عز وجل لما حرم الخنزير نص على لحمه مع ذلك أجمع العلماء أن جميع اجزاء الخنزير محرمة كذلك ايضا اشرنا في ما سبق الى ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر أن مس المراه ناقض للوضوء وهذا ايضا مما انفرد به الحنفية الحنفيه يرون ان مس المراه لا ينقض الوضوء عند أحمد مالك أن مس المراه اذا كان لشهوه ينقض الوضوء يعني اذا مسها مباشره يرون انه ناقض للوضوء عند الشافعي رحمه الله أن مس المراه مطلقا ينقض الوضوء سواء كان لشهوه أو كان لغير شهوه والصواب في هذه المساله وما ما ذهب اليه الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى وان مس المراه لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوه أو كان لغير شهوه وقول الله عز وجل او لمستم النساء المقصود بذلك الجماع كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذلك أيضا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمس الذكر هل مس الذكر ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء وهذا ايضا هو مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله بان ابي حنيفه لا يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء اخذا بحديث طلحه بن علي وعند جمهور اهل العلم ان مس الذكر ينقض الوضوء اخذا بحديث بسره رضي الله تعالى عنها من مس ذكره فليتوضا وسابقا نشر الى هذا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفرض الغسل المضمضه والاستنشاق وغسل سائر البدن فرض الغسل أركان الغسل كما ذكر المؤلف المضمضه والاستنشاق وهذه المساله ايضا سبقنا اشرنا اليها وذكرنا ان المشهور من مذهب الامام بحنيفه بي التفريق بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وان المضمضه والاستنشاق يجبان في الطهارة الصغرى ولا نعمل في الطهاره الكبرى ويجبان في الطهارة الكبرى وان أحمد احمد رحمه الله تعالى يرى أن المضمضه والاستنشاق أنهما واجبان في الطهارة الصغرى والكبرى خلاف لمالك والشافعي فانهما يريان انها سنه والذي يظهر كما سلف هو ما ذهب اليه امام احمد رحمه الله وان المضمضه والاستنشاق واجبان في الطهارة الصغرى والكبرى ذكرنا ان الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اخلى بالمضمضه والاستنشاق كذلك ايضا ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتف وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب ايضا ما جاء في حديث لقيط بن الصبره إذا توضات فمضمض وحديث وان كان فيه ضعف لكن هذا مما يؤيد ما ذهب اليه امام احمد كذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وممن الوجه الفم والان بدليل أن الصائم لو تمضمض فإن هذا لا يؤثر على صيامه وكذلك ايضا لو استنشق فإن هذا لا يؤثر على صيامه فالذي يظهر والله اعلم أن المضمضه والاستنشاق انهما واجبان في الطهارتين جميعا قال وغسل سائر البدن وهذا باتفاق الائمه أن غسل سائر البدن في الغسل أنه واجب ويدل لذلك قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فتطهر أيضا حديث عمران في البخاري في قصة الرجل الذي اصابته الجنابه ولا مجد ماء فتنحى ولم يصلي مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك فلما جاء الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فافره عليك فقوله خذ هذا فافره عليك هذا دليل لما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يجب في الغسل غسر السائر البدن قال وسنة الغسل ان يبدا المغتسل فيغسل يديه وفرجه السنه هو الغسل غسلا غسل مجز وهو كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان يعمم بدنه بالماء فاذا عمم بدنه بالماء فان هذا غسل مجز والقسم الثاني غسل كامل والغسل الكامل هو الذي اشتمل على الشروط والواجبات والمستحبات أما الغسل المتجزئ فهو الذي استعمل على الواجب والشرط فالغسل الكامل كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه كما جاء في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقلته عائشه كما في الصحيحين قال ويزيل النجاسة ان كانت على بدنه, كان على بدنه شيء من النجاسه فانه يزيلها لان طهاره الخبث شرط كما سياتينا ان شاء الله شرط من شروط صحه الصلاه قال ثم يتوضا وضوءه للصلاه الا رجليه كما جاء في حديث عائشه عن عائشه رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل توضأ وضوءه للصلاة وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى الا لجلي النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في صفة الغسل صفته الصفه الاولى كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يتوضأ وضوءا كاملا الا الرجلين يترك غسلهما والصفه الثانيه انه يتوضا وضوءا كاملا حتى مع رجليه كلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه وكذلك ايضا في حديث ميمونه وكلا الحديثين في الصحيحين فتاره النبي صلى الله عليه وسلم توضؤا كاملا حتى مع الرجلين وتاره ترك النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين الى اخر بالوضوء نعمل اخر الوضوء المشهور من مذهب الامام ابي أنه انه يتوضا إلا رجليه ثم بعد ذلك في نهايه الغسل يغسل الرجلين الامام احمد رحمه الله جمع بين الحديثين قال يتوضا وضوءا كاملا ويغسل رجليه ثم في نهايه الوضوء في نهايه الغسل يغسل رجليه مره اخرى فيرى انه يغسل رجليه مرتين والراي الثالث قال به امام مالك رحمه الله ان المكان اذا كان فيه شيء من الطين اخربس الرجلين كما هو مذهب الامام بحنيفه وان كان نظيفا غسل الرجلين ويظهر والله اعلم ان الأمر واسع ان الامر في هذه المساله واسع فكما قال المؤلف يتوضا وضوءا كاملا في بعض الأحيان ويترك غسل الرجلين ثم يغسلهما في اخر الغسل وفي بعض الأحيان يتوضا وضوءا كاملا مع غسل الرجلين فيكون في من العبادات التي وردت على وجوه متنوعه قال ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثه يعني يفيض الماء على راسه كما جاء في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم افاض الماء على رأسه يعني ثلاثاً حتى اذا ظن أنه اروى بشرته غسل سائر جسده فالراس كما ذكر المؤلف رحمه الله السنه أن يغسل ثلاث مرات وقال وسائل جسده أيضا يؤخذ من كلام المؤلف أيضا أن الجسد يثلف أنه انه يغسل ايضا ثلاث مرات وهذا قال به كثير من الفقهاء رحمهم الله والراي الثاني ان الجسد يغسل مرة واحده فقط لان الذي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو التثليث غسل الرأس اما بقيه الجسد فانه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ثلث غسله قال ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه كما جاء في حديث ميمونه في الصحيحين فالخلاصه في ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله هذه صفه الغسل الكامل أنه يغسل يديه ويغسل فرجه وإن كان على بدنه شيء من النجاسة ازال ذلك ثم يتوضا وضوءه للصلاة إلا الرجلين فيؤخر غسلهما كما جاء في حديث ميمونه في الصحيحي يغسل راسه ثلاث مرات وامم البدن فيغسله مرة واحدة قال وليس على المراه ان تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء اصول الشعر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ليس على المراه ان تنقض قول المؤلف رحمه الله ليس على المراه هذا يخرج الرجل فالمشهور من مذهب الامام بحنيفه رحمه الله هو التفريق بين الرجل وبين المراه المراه لا يجب عليها ان تنقض ضفائرها اذا ارادت تغتسل تغتسل للجنابه تغتسل للحيض للنفاس لا يجب عليها أن تنقض ضفائرها يكفي أن تبلل الرأس فإذا ظنت وصول الماء إلى الشعر كفى ذلك وامرا الرجل فانه يجب عليه أن ينقض ضفائر إذا كان له ضفيره فانه يجب عليه ان ينقض ضفيرته فهم يفرقون بين الرجل وبين المراه نعم والمؤلف وال... رحمه الله تعالى يقول لك ان المراه لا يجب عليها أن تنقض الى اخره وهذا خلاف لما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى فان الامام أحمد رحمه الله تعالى يقول لا يجب عليها أن تنقض في غسل الجنابه لكن يجب عليها أن تنقض في قسل الحيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه لما حاضت وارادت أن تحرم بالحج قال دعي عمرتك وانقضي شعر راسك قال دعي عمرتك وانقضي رأسك كما في الصحيحين و ايضا حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن النقض الشعر في غسل الجنابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا زياده هذه شابه وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يامر نساءه بنقد شعورهن وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يأمر نساءه بنقد شعورهن فما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو أن المراه لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها سواء كان ذلك في غسل الجنابة أو في غسل الحيظة أو في غسل النفاس هو الصواب كما ذكر المؤلف قال لك اذا بلغ الماء أصول الشعر فاذا بلغ الماء اصول الشعر كفى ذلك لحديث عائشه قالت حتى إذا ظن أنه قد اروى بشرته لكن التفريق بين الرجل وبين المراه هذا ليس عليه ام هذا ليس عليه دليل وما ثبت في حق لساء ثبت في حق الرجال والعكس الا لدليل صحيح بذلك أن الرجل المرأة لا يجب عليهما نقض الشعر في الغسل الواجب إذا ظن أن الماء وصل إلى اصول الشعر وروى الشعر قال رحمه الله والمعاني الموجبة للغسل انزال المني <تصفيق> على وجه الدفق والشهوه من الرجل والمرأه حالة النوم واليقظه هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان موجبات الغسل فالموجب الأول من موجبات الغسل انزال المني وهذا بالاتفاق هذا المشهور مذهب الامام احمد بن حنيفه ان انزال المني أنه موجب للغسل وهذا بالاتفاق بالاجماع أن إنزال المني موجب للغسل ويدل لذلك قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فتطهر والجنب هو الذي اصابته الجنابه بمعنى أن الماء ابتعد عن محله فاصبح جنبا فصابته الجنابه بابتعاد الماء عن محله وايضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء يعني الغسل إنما يكون من نزول المني وقول المؤلف على وجه الدفقة والشهوه يعني أن نزول المني يشترط لكي يجب أن يكون على وجه الشهوه والدفقه أما إذا كان نزول المني لا على وجه الشهوه وانما نزل بسبب المرض او بسبب البرد او نحو ذلك فان هذا لا يوجب الغسل وانما يوجب الوضو ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل قال إذا فضخت الماء فاغتسل وفضخ الماء إنما يكون خروجه على وجه على وجه الغلبة قال من الرجل والمرأه قال لك حاله النوم واليقظه اما في حالة اليقظه فهذا ظاهر كلام المؤلف ظاهر أنه في حالة اليقظه يشترط أن يكون خروجه على وجه الدفق واللذه لما تقدم من حديث علي وأما في حالة النوم نعم حالة النوم فهذا لا يشترط أن يكون على وجه الدفق واللذه لحديث ام سليم انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على المرأة من قسل إذا هي احتلمت يعني إذا هي رات الجماع في المناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رات الماء فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على رؤيه الماء فإذا راى الرجل الماء المعروف المني المعروف كذلك اذا المراه اذا رات ما النسه فانه يجب عليها ان تمتسل وعلى هذا إذا استيقظ المسلم من منامه فوجد بللا في ثيابه فانه لا يقل من ثلاث حالات الحاله الاولى ان يتيقن انه مني لكونه يعرف المني بصفاته فاذا تيقن انه مني فانه يجب عليه أن يغتسل الحالة الثانيه أن يتيقن أنه ليس منيا فلا يجب عليه الغسل الحالة الثالثه أن يشك فيه لا يدري هل هو مني او ليس منيا فان ذكر احتلاما فالاحوط يغتسل يعني اذا راى جماعا ثم شك في هذا البلل هل هو من أو ليس منيا فإن راى احتلاما في منامه اغتسل وان لم يرى احتلاما فانه لا يجب عليه الغسل قال والتقاء الختاني أيضا هذا مذهب الامام بحنيفه ان التقاء الختانين أنه موجب من موجبات الغسل وهذا ايضا باتفاق العلماء ويدل لذلك حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وايش معنى جهدا يعني حصل تغيب الحشفة التقاء الختنايين يعني ختان الرجل وختان المراه وهذا إنما يكون بتغيب الحشفة والحشفه هي رأس الذكر إذا غيب المسلم حشفته في فرج زوجته التقى الختانان لأن قطع الحشفه القلفه التي تكون على رأس الذكر هذه تقطع في طرف الحشفة طرف الحشفه من جهه الاسفل فاذا حصلت غيب الحشفه مسختان الرجل موضع قتان المرأة يعني موضع قتان الرجل وهو آخر القلفه الذي يقطع يمس موضع قتان المراه لان موضع قتان المراه هي أن يؤخذ شيء من اللحمة التي تكون فوق محل الادهاج فإذا حصل تغيب الحشفة حصل التقاء الختانين لو انه غيب بعض حشفته يعني بعض راس الذكر فانه لا يجب الغسل لا يجب الغسل الا اذا التقى الختانان وسواء انزل او لم ينزل المهم انه اذا اولج الحشفه وجب الغسل حتى وان لم يكن هناك انزال قال والحيض ايضا هذا مذهب الامام بحنيفه رحمه الله ان الحيض موجب خروج دم الحيض انه موجب للغسل ويدل لذلك قول الله عز وجل ويسالونك عن المحيض قل هو اذ فاعتزل النساء في المحيض حتى يطهرن فاذا تطهرن وايضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضه ان تغتسل أمر النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادبرت حيضتها ان تغتسل والنفاس هذا أيضا مذهب الامام بحنيفه أن خروج دم النفاس أنه موجب للغسل وهذا ايضا باتفاق الائمه لان الحيض نعم نعم النفاس ياخذ احكام دم الحيض ياخذ احكام دم الدم النفاس ياخذ احكام دم الحيض في الجمله وفي كثير من الاحكام وعائمه ام سلمى رضي الله تعالى عنها لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد فحاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك نفستي فسمى النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض سماه نفاسا قال وسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة فافاد المؤلف رحمه الله أن غسل الجمعه سنه وهذا باتفاق الائمه الاربعه هذا مذهب الامام بحليفه وهذا يتفق عليه الائمه الاربعه يرون أن غسل يوم الجمعه أنه سنه وليس واجبا واستدلوا على هذا بما في صحيح مسلم بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم اتى الجمعة من توضأ ثم اتى الجمعة فقوله من توضأ ثم اتى الجمعة هذا يدل على أن غسل يوم الجمعة ليس واجبا وعند الظاهرية ان غسل يوم الجمعة انه واجب عند بنتين أنه واجب على من له رائحه فظاهريا يستدلون بالاوامر بهذا القسل كما جاء في حديث ابي هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعه ايام مره يغسل راسه وبدنه قال حق على كل مسلم في كل سبعه ايام أن يغسل راسه وبدنه وايضا حديث جابر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا يوم الجمعه واجب على كل مؤتلف حيث ابن عمر من جاء الجمعه فليغتسل وأما ابن تيميه فيقول الغسل واجب على من له رائحه لحديث عائشه في البخاري قالت كان الناس مهنه انفسهم فياتون في الجمعه يعني يعملون الناس بياتنا الجمعه فتظهر لهم الرائحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا على كل حال المؤلف رحمه الله يرى ان غسل يوم الجمعه انه سنه وليس واجبا وهذا باتفاق الائمه الاربعه وقد دل كما تقدم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم أتى الجمعة إلى قليل لكنه جاء أيضا بلفن من اغتسل فالأحوط والله أعلم أن المسلم يغتسل إذا جاء الجمعة وخصوصا إذا كان له رائحة قال والعيدين هذا المشهور مذهب الإمام أحمد أن غسل يوم الإثنين سنة مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهذا أيضا باتفاق الأئمة ولم يرد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت لكنه ثابت عن الصحابه فقد ثبت الاغتسال للعدين عن ابن عمر وعن السائب ابن يزيد قال وعرفه ايضا غسل يوم عرفه المؤلف رحمه الله يرى أنه سنه وقد ورد في هذا يعني ورد في هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه يعني ورد هذا عن عمر وهذا ايضا قول اكثر العلماء ان يوم عرفه استحب للمسلم ان يغتسل في يوم عرفه قد ورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا ابن عمر اقر الحجاج كما في البخاري على اغتساله في يوم عرفه قال والاحرام وهذا ايضا باتفاق الائمه مذهب الامام ابي حنيفه من أراد أن يحرم لحج أو عمره استحب له أن يغتسل وهذا بالاجماع ويدل لذلك حديث زيد بن ثابت النبوي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ولما أرادت عائشه رضي الله تعالى عنها التحلل بالحج امرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل الى اخره كذلك ايضا امر اسماء بنت عميس لما نفست امرها ان تستثفر بثوب ان تغتسل الى اخره قال وليس في المدي والودي غسل صح وهذا أيضا باتفاق الائمه هذا مذهب الامام بحليفه أن المذي ليس فيه غسل وكذلك أيضا الودي ليس فيه غسل قال وفيهما الوضوء نعم فيهما الوضوء اما الوضوء فهذا باتفاق الائمه يعني باتفاق الائمه ويدل لذلك حديث علي في الصحيحين لما امر المقداد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي وانه رجل مذى فقال يغسل ذكره ويتوضا قال يغسل ذكره ويتوضا فالمذي والمذي هذا سائل لزج يخرج عند تحرك الشهوه فهذا لا يوجب الغسل وانما يوجب الوضوء لكن مع الوضوء هل يجب ان يغسل ذكره او يجب ان يغسل راس الذكر أو يجب ان يغسل الذكر والانثيين يجب ان الذكر والانثيين المشهور مذهب الامام بحنيفه انه يجب عليه أن يغسل الحجب فقط يعني راس الذكر يجب انه يغسل راس الذكر لأن هذا هو موضع النجاسه هذا موضع النجاسه <تصفيق> وهذا ايضا مذهب الشافعي ان الواجب يغسل الحشفه فقط كما انه اللسان اذا بال فان الواجب انه يغسل راس الذكر المالك يغسل الذكر جميعا الامام احمد رحمه الله يغسل الذكر والانثيين اضعف شيء ما ذهب اليه الامام احمد من وجوب غسل الذكر والانثيين لأن غسل الانثيين الحديث الوارد في ذلك ضعيف فيبقى ما ذهب اليه الامام ابو حنيفه والشافعي او مالك يغسل ذكره اما أن يغسل الذكر كله كما قال مالك أو يغسل راس الذكر كما قال الشافعي وابو حنيفه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضا فيحتمل أن المقصود جميع الذكر او المقصود موضع النجاسه وهل يكفي فيه الاستجمار ام هل يكفي الاستجمار الى اخره اكثر اهل العلم قالوا بالغسل وعند بعض الشافعيه يكفي في الاستجمار كالبول فلو انه مسحه بمنديله ونحو ذلك قالوا كفى قال رحمه الله والطهارة من الاحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار طهاره من الاحداث الحدث الاصغر والاكبر يقول مؤلف رحمه الله جائز بماء السماء والاوديه والعيون والأبار والبحار وهذا بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا حدث به في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور او هو, هو الطهور ماءه الحل ميته قال لك ولا تجوز بما عتصر من الشجر والثمر ولا بما ان غلب عليه غيره واخرجه عن طبع الماء يقول المؤلف لا تجوز يعني لا تجوز الطهاره الضمير يعود الى الطهاره, الطهارة من الاحداث بما عتصر من الشجر يعني معتصر من الأشجار وخرج من الأشجار أو خرج من الثمار ما الشجار ما الثمر الى اخره قال لك لا تجوز الطهارة به وهذا باتفاق الائمه كما هو مذهب الإمام رحمه الله هذا أيضا هو مذهب الأئمة قال ولا بما ان عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء وهذا ايضا بالاتفاق يعني باتفاق الائمه قال لك كلاشربه انه كشراب الرمان او الخل بحيث انه الان خرج عن طبع الماء لا يسمى ماء نعم لا يسمى ماء فقال لك الخل ماء الورد ماء الباقلا ماء المرق بحيث الان اصبح يسمى مرقا يسمى شاهي يسمى ماء ورد يسمى ماء خل هذا قال لك المؤلف رحمه الله لا تصح الطهارة به يعني رفع الحدث قال وما الزردش يعني ما الزردش هو ما العصفر يعني ما العصفر المنقع فهذه الأشياء اصبحت الآن لا يطلق عليها ما لا تسمى ماء عند الاطلاق عند الاطلاق لا تسمى ماء فلا تصح أو لا يصح رفع الحدث بها قال وتجوز الطهاره بما خالطه شيء طاهر فغير احد اوصافه كماء المد يعني ماء المد السيل نعم ماء السيل والماء ماء السيل وماء السيل هذا يعني ماء المطر اي شيء من اوراق الاشجار ونحو ذلك هذه تغيره أو يصحب شيء من الطين فتتوضا بماء المطار وماء السير وان كان فيه شيء من اوراق الاوراق والطين والتبن ونحو ذلك إلى اخره فيصح او تصح الطهاره بهذه الاشياء قال والماء الذي يختلط به الصابون او الشنان او الزعفران يقول لك المؤلف الماء الذي اختلط به الصابون يعني غيره لكنه لم ينقله عن طبع الماء يعني اسم الماء لا يزال باقيا عليه اسم الماء لا يزال باقيا عليه لكن لو غيره عن طبع الماء فاصبح مرقا ما تسميه ماء يعني هذا الشيء فيه صابون أو فيه كلور لكنك تسميه ماء حتى الآن لم ينقله عن طبع الماء اذا اصبح ما يسمى ما يسمى خلن يسمى شاهيا يسمى عصفرا يسمى ما ورد الى قره نقله عن طبع الماء هنا لا يصح أن ان به لكن إذا كان اسم الماء لا يزال باقيا عليه وان تغير شيء من اوصافه الى اخره فانه يصح الطهاره به وعلى هذا نقول هذا نقول رفع الحدث يكون بالماء المطلق او الماء بالماء المطلق الباقي على حقيقته الذي لم يتغير بنجاسه أو بما ينقله عن اسم الماء المطلق فنقول رفع الحدث يكون بواحد من امرين الأمر الأول الماء المطلق الأمر الثاني الماء الذي تغير شيء من أوصافه لكن هذا هذا الطاهر لم ينقله عن طبع الماء لا يزال يسمى ماء نعم لا يزال يسمى ماء فعندك ماء وضعت فيه شيء من الزعفران ما سمي ما زعفران لا يسمى فيه اصفرار لكنه لا يزال يسمى ماء فيه شيء من الصابون لكنه لا يزال يسمى ماء فيقول لك المؤلف تصح الطهارة به فاصبح الخلاصه في في مذهب الامام رحمه الله أنه يصح التطهر باثنين الأمر الأول الماء المطلق الذي لم يتغير شيء من اوصافه الأمر الثاني الذي تغير شيء من أوصافه لكنه لم ينقله عن طبع الماء لا يزال يسمى يسمى ماءا فهذا يقول لك بصحه به قال وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء و ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا وقعت فيه نجاسة سواء غيرته أو لم تغيره فانه لا يجوز لا تجوز لا يجوز فيه الو وهذا قول يعني يعني قول, الـ يعني الـ يعني قول اكثر الفقهاء الا يقول الائمه يعني هم يقسمون الماء يقسمون الماء الى قليل وكثير فيقولون بان القليل ينجس بمجرد الملاقاه حتى وان لم يحصل تغير للماء بالنجاسة اما الكثير فانه لا ينجس إلا بالتغير والصواب في ذلك أن الماء طهور لا ينجسه شيء الأصل في المياه والفقهاء يختلفون في تحديد القليل والكثير وسيأتينا ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى فمثلا عند أحمد الكثير ما بلغ القلتين وما دون ذلك قليل المالك يقول لك القليل ما كان في مثل الاناء هذا قليل الاوعيه والاواني هذا قليل وما عدا ذلك كثير ابو حنيفه كما ساتينا ان شاء الله حد قليل وحد الكثير المهم هم يفرقون بين القليل وبين الكثير والصحيح في ذلك سواء في ذلك ان الماء طهور لا ينجس شي هذا الاصل في المياه انها طهور خرج عن هذا الاصل إذا غيرته النجاسه بالاجماع فإذا غيرته النجاسة فإن العلماء يجمعون على أنه نجس في حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء فإذا وقعت في الماء نجاسه إن غيرته تنجس وان لم تغير فانه لا تنجس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بحفظ الماء من النجاسه فقال عليه الصلاه والسلام لا يبللن أحدكم في الماء الدائل ولا يغتسلن فيه من الجنابه وقال صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين بات يده قال والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسه جاز الوضوء منه إذا لم يرى لها أثر لأنها لا تستقر مع جريان الماء هذا ما ذهب اليه المولد صواب قال لك الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه ما دام انه ليس هناك أثر للنجاسه لم تغير الطعم ولا الرائحه ولا اللون لان الماء يجري قال لك لانها لا تستقر مع جريان الماء قال والغدير العظيم الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبي جاز الوضوء من الجانب الاخر لان الظاهر ان النجاسه لا تصل اليه هذا حد الكثير يعني فقال لك الغدير الكثير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر يعني اذا حركت الماء في طرف فانه لا يتحرك الطرف الآخر لا يصل هذا التحريك للطرف الاخر فهذا إذا وقعت فيه نجاسة فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يجوز أن تتوضا من الجانب الاخر الذي لم تقع فيه النجاسه إذا وقعت في الايمن توضا في الجانب الايسر قال لك لان الظاهره ان النجاسه لا تصل اليه فهذا حد الكثير على المشهور من مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى وأما القليل فما دون ذلك نعم و فخلاصه على مذهب الامام أن الكثير إذا وقعت فيه نجاسة تنجس واما القليل ان وقعت فيه نجاسة تنجس وأما الكثير فانه إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء لكنها اذا كانت في الجانب الايمن توضى من الجانب الايسر واذا كانت في الجانب الايسر توضى من الجانب الايمن والخلاصه في ذلك أيضا ان الماء طهور كما سلفنا ان الأصل في المياه انها طهور فإذا وقعت النجاسة في الماء ننظر ان غيرته فانه نجس وان لم تغيره فالاصل بقاء الطهوريه لأن هذا هو الاصل قلنا ان غيرت احد اوصافه تنجس بالاجماع على ذلك قال وموت ما ليس له دم سائل في الماء لا ينجس كالبق والذباب والزنابير والعقارب ونحو ذلك فافاد المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن كل حيوان لا نفس له سائل يعني اذا قتل لا يخرج منه دم فانه طاهر وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله صواب يعني أن كل حيوان ليس له نفس سائله أنه طاهر ويدل لذلك حديثه بهريره في البخاري في الذباب إذا وقع الذباب في اناء أحدكم فليغمسه فان في احد جناحه هدا وفي الاخر شفاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه هذا يدل على أنه لا يتنجس بالغمس ف هذه الاشياء التي ذكر المؤلف قال القلبق والذباب والذنابير والعقارب ونحو ذلك هذه إذا وقعت في الماء وماتت فيه فانها لا تؤثر قال لك وموت ما يعيش في الماء لا يفسده كالسمك والبلفتي والسرطان اذا مات في الماء شيء يعيش فيه قال لك المؤلف لا يفسده هنا ناخذ ايضا ان حيوان البحر انه طاهر لان حيوان البحر طاهر وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وصوات ويدل لذلك وهو وهو مذهب الامام بحليف رحمه الله ويدل لذلك قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياره فصيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا فقوله حل لكم صيد البحر وطعامه الى اخره صيده ما اخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا فكون ما اخذ ميتا حلال هذا يدل على انه طاهر واذا كان طاهرا فانه لا ينجس الماء قال رحمه الله والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهاره الاحداث نعم والمستعمل كل ما ان ازيل به حدث او استعمل في البدن على وجه القرب يعني الماء المستعمل هو الماء المنفصل أثناء التعباده لله عز وجل كل ما يعني وقال لك الماء المستعمل يشمل امرين ما أزيل به حدث يعني الآن انت توضات توضات وغسلت يدك هذا المتقاطر من اليد هذا يسمى ماء مستعملا قال لك المؤلف رحمه الله هذا الماء المستعمل لا يجوز ان تستعمله فلو ن لسان جمع الماء غسل يده ثم المتقاطر من وجهه والمتقاطر من يديه جمع هذا الشيء قال لك هذا لا يرفع الحدث وإنما هو طاهر غير مطهر يرونه أنه من قسم الطاهر غير مطهر او استعمل في البدن على وجه القربه يعني او استعمل في رفع الحدث او استعمل في رفع القربه يعني مثلا اغتسل للعيد انغسل للعيد هذا قربه ولم يستعمل في رفع حدث هذا الماء الذي نزل من البدن استعمل الان في قربه فإذا تجمع فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا لا يرفع الحدث قال لك والمستعمل كل ماء وزين به حدث او استعمل في البدن على وجه القرب والماء المستعمل في رفع الحدث ويقول لك المؤلف رحمه الله بانه لا يرفع لا يرفع الحدث يعني لا يتوضا به لا يتطهر به لا طهاره صغرى ولا طهاره كبرى و هذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو المشهور مذهب الامام ابي حنيفه وكذلك ايضا مذهب الشافعي واحمد خلافا لمالك فان مالك فان مالكا يقول الماء المستعمل في رفع الحدث هذا طهور مكروه طهور مكروه قول المؤلف رحمه الله ايضا او استعمل في البدن على وجه القربه يعني يرى أنه طاهر تستعمل في البدن على وجه القربة كاستعمل مثلا في طهارة مستحبة يرى انه طاهر مثلا كما ذكرنا في غسل العيد يرى انه لا يرفع, لا يرفع به لا, يرفع لا يرفع به الحدث وعند أكثر العلماء أنه اذا استعمل في رفع الحدث لا يرفع الحدث لكن اذا استعمل في طهاره مستحبه فانه يرفع الحدث والذي يظهر والله اعلم أن الأصل في المياه نعم ان الاصل في المياه انها طهور الاصل في المياه انها طهور ما لم كما ما لم أو يخرج عندنا امراض الأمر الأول إذا تغير بنجاسه فهذا نجس بالاجماع الأمر الثاني كما ذكر المؤلف رحمه الله إذا تغير بطاهر ينقله عن طبع الماء إذا تغير بطاهر ينقله عن طبع الماء فانه يكون لا يسمى ماء هنا لا يرفع الحدث فالخلاصه في ذلك أن الماء يرفع الحدث إلا في حالتين تغير بالنجاسة أو تغير بطاهر ينقله عن طبع الماء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> ويؤخذ من كلام المؤلف أن الماء ينقسم إلى طهور وإلى طاهر وإلى نجس يعني من خلال كلام المؤلف أن الماء ينقسم الى هذه الاقسام يعني طهور وطاهر كذلك أيضا نجس وهذا التقسيم عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى والراي الثاني ان الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس كما سلف ويدل لذلك كما تقدم حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال وكل اهاب ذبغ فقد طهر وجازت الصلاه فيه والوضوء منه الا جلد الخنزير والادمى كل كان مؤلف كل اهاب كل جلد يذبح فقد طهر استثنى المؤلف رحمه الله جلدين جلد الخنزير وجلد الادمي وعلى هذا اذا دبغت جلد ال جلد البقره جلد الإبل جلد الذئب جلد النمر الى اخره هذه كلها تطهر يقول لك المؤلف كلها تطهر وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الاقرب في هذه المساله لان طهاره جلد الميته هذا في فيه خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله تعالى لكن المشهور من مذهب الامام ابي كما ذكر المؤلف أن كل جلد يطهر بالدق ويدل لذلك حديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما إهاب دبق فقد طهر وايما هذه صيغه العموم يشمل كل اهاب وايضا النكره في السياق الشرعي تدل على العموم ايما إهاب دبقه فقد طهر وهذا اللي ذهب اليه المؤلف اما الانسان استثنى الانسان ل حرمته واما بالنسبه للخنزير فلشده نجاسته ولهذا العلماء رحمهم الله اجمعوا على أن جميع اجزاء الخنزير نجسه وان كان الله سبحانه وتعالى نص على تحريم اللحم فقط والاضعف الاقوال في هذه المساله ما ذهب اليه لمن احمد ومالك فانهما يريان أن جلد الميته لا يطهر بالدبغ اي جلد عندهم لا يطهر بالدبغ لكن يقولون يجوز ان يستعمل في اليابسات إذا دبغ جاز أن يستعمل في اليابسات إذا كان من حيوان طاهر في حال الحياه الشافعي رحمه الله تعالى قال لك لا يطهر كل جلد يطهر إلا الكلب والخنزير لكن يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الاقرب وهو الذي دل له حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث عبد الله بن عكيم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب هذا ضعيف لا يثبت قال وشعر الميتة وعظمها وعصبها وصوفها وحافرها وقرنها طاهر نعم هذا ذهب له المؤلف رحمه الله شعر الميت نعم أنه طاهر وهذا اللي ذهب له المؤلف رحمه الله هو الصواب ان شعر الميت طاهر وان عظمها أيضا طاهر وان صوفها طاهر وحافرها طاهر وقرنها طاهر هذه الاشياء طاهرة لانه لا تحلها الحياة هذه الأشياء طاهرة لانها لا تحلها الحياة فشعرها طاهر وعظمها ايضا كما هو قول ابن تيميه رحمه الله طاهر وصوفها وايضا أن شعرها وعظمها وصوفها وحافرها وقرنها هذه الاشياء كلها من الميته طاهرة لكن قال المؤلف رحمه الله عصبها يرى أن عصبها طاهر وعند جمهور أهل العلم أن عصب الميته أنه نجس وهذا الذي يظهر والله اعلم لأن الله عز وجل قال انما قل لا اجد فيما احي لي محرم على طعامي يطعمه إلا ان يكون ميتة أو لحم خنزير فانه ريت قال الله عز وجل حرمت عليكم الميت والميت هي كل ما مات حتف انفه او ذكي دكاه غير شرعيه الميته ناخذ من كلام المؤلف ان الميته تنقسم 3 اقسام من حيث الطهاره والنجاسه القسم الأول ما لا تحله الحياة فهذا طاهر مثل لو ماهت بقره ماتت شات ماتت عنز الى قله كل شيء لا تحله الحياه ليس فيه دم مثل الظفر الاظلاف القرن الحافر الشعر هذا طاهر القسم الثاني الجلد الجلد إذا دبق فانه يطهر القسم الثالث العظم عظام الميته المؤلف يرى ايضا انها طاهره وهذا اختيار ابن تيميه رحمه الله والراي الثاني نعم رأي الجمهور انها نجسه القسم الرابع بقيه اجزاء الميته من العصب واللحم وبقيه الاجزاء والشحم ونحو ذلك فهذا نجس لان المؤلف رحمه الله استثنى العصب قال رحمه الله واذا وقع وقعت في البئر نجاسه نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهاره لها إذا وقع في البئر بول يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا وقع في البئر بول او دم مسفوح او نحو ذلك كذا و يعني افرغت هذه البئر اخذ هذا الماء اخرج هذا الماء من هذه البئر واخراج هذا الماء يقول لك المؤلف هذا هو طهارة هذا البئر قال لك فان ماتت هنا ذكر المؤلف رحمه الله أقساما او احوالا احوالا للبئر اذا وقعت فيه نجاسه نعم قال لك الحاله الاولى قال لك فان ماتت فيها فأرة أو عصفوره أو صعوه سعوان الطير الصغيره من اولاد العصافير أو سودانيه او سامن ابرس ابرس نزيحا منها ما بين 20 دلوا إلى ثلاثين دلوا بحسب كبر الدلو وصغريها وصغري وصيق عليها وهذه الحاله الاولى الحاله الاولى اذا ماتت في البئر فأره او عصفوره يعني فأره نجسه والعصفوره اذا ماتت فانها نجسه او صحوه بداخله فانها نجسه الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله ينزح منها ما بين 20 دلوا الى 30 دلوا بحسب كبر الدلو وصغره ويستدلون على هذا بحديث انس في الفاره اذا ماتت في البئر فانه ينزح منها 20 دلوا هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه قال لك وان ماتت فيها حمامه او دجاجه او ثنور ثنور نزح منها ما بين 40 دلوا الى 60 دلوا هذه الحاله الثانية قالوا هذا انه ورد عن ابي سعيد في الدجاجه اذا ماتت في البئر فانه ينزح منها 40 دلوا قال وان مات فيها كلب أو شات أو ادمي نزح جميع ماء البئر هذه الحالة الثالثه اذا مات كلب أو شات او ادمي نزيحا جميع ماء البئر وقوله <تصفيق> ادمي هذا يؤخذ من كلامه ان الانسان ينجس بالموت وسياتينا ان شاء الله في الجنائز الحاله الرابعه قال لك وان انتفخ الحيوان فيها او تفسخ انتفخ الحيوان الذي مات او تفسق يعني تتقطع نزح جميع ما فيها صقر الحيوان أو قبر قالوا لان انتشار البله تبلل الماء فيصل لجميع اجزاء تبلل الماء بهذا الحيوان فيصل الى جميع اجزاء الماء هذه الحاله الرابعة الخامسه قال لك وعدد الدله هذا نعم الخامسه قال لك وان كانت البئر معينا لا تنزح هذه الحاله الخامسه اذا كانت البئر معينا يعني البئر المعين التي يخرج الماء يتتابع خروج الماء قال لك لا تنزح هذه البئر وقد وجب نزح ما فيها أخرج مقدار ما كان فيها من الماء يعني اذا كانت البئر معينا يتتبع خروج الماء ننظر إلى كم قدر الماء حين وقوع النجاسه في البير فإذا كان قدر الماء حين وقوع النجاسه في البير كذا وكذا فاننا نأخذ منها قدر الماء وقت وقوع النجاسه ثم بعد ذلك يظهر تظهر هذه البدل وقال مؤلف رحمه الله قبل ذلك وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان وان نُزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع دلو من الدلو الوسط احتسب قدر ما يسع 20 دلو من الدلو الوسط احتسب به ولما ذكر المؤلف رحمه الله ان البيل اذا مات في حمامه ننزح 40 دلوا الى 60 دلوا واذا آه نزع آه وقعت فيه فاره بين ننزح ما بين عشرين الى ثلاثين الى اخره الى آخر ما ذكر ما هو المعتبر الدلو هذا قال كالدلو هذا المعتبر الدلو الوسط فقد يكون في البلد عده دله شيء منها وسط وشيء منها صغير وشيء منها كبير فان نعتبر الدلو الوسط لا الكبير ولا الصغير <تصفيق> قال لك وان نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع 20 دلو من الدلو الوسط حسبه فاذا اذا كنا نقول بأن الدلو الوسط اخترنا هذا الدلو الوسط واذا وقعت فأرة فان الواجب ان نزح ما بين 20 الى ثلاثين اتينا بدلو كبير يسع 20 دلو من الوسط يكفي فيه نزحه واحده لانه قال لك اذا مهت فيه فقره ما بين عشرين الى ثلاثين من الدلاء الوسط إذا كان هناك دلو كبير يسع 20 دلو من الوسط يكفي دلو واحد قالوا وقدروه عن محمد بن الحسن رحمه الله انه قال ينزح منها مئة 100 دلو الى 300 هذا بالنسبة للماء للبئر الذي فيها ماء معين يعني يتتبع حساب خروجه قال وان وجد في البئر فأره او غيرها ولا يدرون هذا بالنسبة لما يتعلق بالطهارة الان شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالصلاة كما سياتينا في تطهير الانجاس احسن المذاهب فيما يتعلق بتطهير الانجاس هو مذهب الامام رحمه الله تعالى لانهم يرون ان النجاسه تظهر بغير الماء كما سياتي ان شاء الله وعلى هذا على هذه القاعدة عندنا قاعده في تطهير النجاسات ان النجاسه عين مستقدر شرعا اذا زالت باي مزيل طهر المحل فمثل هذا النزح الذي ذكره المؤلف وهذه نقصان اذا ما الحاله الاولى إذا, اذا ماتت فأره ينزح ما بين ثلاثين الى 20 اذا ماتت الحمامه او دجاجه ينزح ما بين 40 الى 60 إذا مات الكلب ينزح جميع ماء البير إذا كان الماء متتابع الى اخره هذه الاحوال كلها العلماء رحمهم الله تعالى قدروها بناء على أن هذا هو الذي يزيل النجاسه لأن الماء بالحيوان اذا مات فيه يتغير طعمه ويتغير رائحته ويتغير لونه فمثل هذا الغرف اذا قرف منها يعني العلماء قدروا هذا وجود بعض الاثار عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وهذا راجع ايضا إلى الوجود فيظهر والله اعلم أن مثل هذه التقديرات اذا كانت هي لا تزيل طعم النجاسه او تزيل رائحتها او تزيل لونها لون النجاسه يصار له مثل ذلك أيضاً لو وقع مثل عندك الان خزان خزان الماء في العماره ووضع طاح فيه عصفور أو طاح فيه حمامه او دجاجه او نحو ذلك ماتت هذه اذا ماتت اصبحت نجسه الان نعم اصبحت الان نجسة هذه تغير طعمها تغير رائحتها فمثل هذه الدله التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى هذه اجتهاد من بعض الاثار أو لان هذا التغير لا يزول الا بهذا النزع وعلى هذا على القاعده نقول ننزع حتى يذهب أثر النجاسه ننزع حتى يذهب أثر النجاسه يذهب الطعم يذهب الرائحة يذهب اللون قال رحمه الله وإن وجد في البئر فأرة أو غيرها ولا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ اعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤ منها وغسلوا كل شيء اصابه ماؤها يعني الفأرة إذا وقعت في الماء فانها تنجس لكن الصحيح كما تقدم انها تنجس اذا غيرت غيرت طعمه غيرت رائحته غيرت لونه الى اخره لكن قل على, ك... على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الماء ينجس اذا كان قليلا ينجس بمجرد ان تقع فيه النجاسه ينجس بمجرد الملاقاه لكن على الصواب أنه لا ينجس الا بالتغير وعلى هذا يقول لك اذا كانوا لا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تنفسخ اعادوا صلاة يوم وليله نعم صلاة يوم وليله <تصفيق> لأن أكثر المفروض في اليوم والليله هو خمس صلوات أكثر المفروض في اليوم والليله هو خمس صلوات نعم وغسلوا كل شيء اصابه ماء لكن كما سلف نعم كما سلف لنا ان الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا وعلى هذا إذا وقعت هذه الحيوانات وماتت في الماء فان تغير الطعم او الرائحه او اللون فانه نجس ويكون تقول النجاسة من حين وجود التغير فإذا عرف التغير متى حصل التغير وهذا تقدير بيوم ليله كما تقدم هو لأن هذا هو أكثر الثروات في اليوم والليل اكثر الواجب في اليوم والليل وعلى الراي الثاني لو متى حصل التغير متى ظن حصول التغير ان التغير حصل من يوم يومين الى اخره فانه يعمل بهذا الظن قال وإن كانت انتفخت أو تفسخت اعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليها ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفه رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ليس عليهم عادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت فالخلاصه في ذلك فيما يتعلق بالصلاه اذا وقعت هذه الحيوانات في هذا الماء فمتى يجب اعاده الصلاه بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله كيفيه تطهير هذه الابار فقال لك ان كانت الـ هذه الحيوان الذي وقع لم ينتفخ ولم يتفسخ يعيد يعيد صلاه اليوم وإن كان انتفخ وتفسخ يعيد او يعيدون صلاه ثلاثة ايام ولياليها في في قول الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى فإن كانت لم تنتبق ولا تفسخ يعيد صلاه يوم وليله وان كانت تفسخت وانتفخت يعيد صلاه او يعيدون صلاه ثلاثة أيام ولياليها في قول ابي حنيفه صاحبه خالفوا في هذه المساله وقالوا ليس عليه اي شيء حتى يتحققوا متى وقعت يعني يجتهد متى وقعت لكن كما ذكرنا الصحيح انه يجتهد متى تغير الماء فإذا ظن أن الماء تغير قبل يوم يعيدون صلاه يوم إذا ظن انه تغير قبل يومين يعيدون صلاه يومين وهكذا بقينا في الاشياء الاعيان النجاء النجاء اعيان النجاسات هذه ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارات هذا ان شاء الله في الدرس القادم وفق الله جميع من احبه وارضاه صلى الله وسلم بارك العلم خير من حت حبانا بها الذي علمنا البيان العلم نور ساطع لا ينطفئ